وانشرت عليهم الهيه تم حبتك قلوبهم بالشوق اليك والقرب منك اللهم فجد من رضوانك حبنا واجعل في واسع جناتك املنا يا من ظلتنا سحائب وهدرت بحار كرمك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 وأن, وأن تملأ وجداني بشكرك وأن تشغلني بخشيك في كل مقام وأن على الدوام وأن تملأ صدري غمك حتى لا يشغلني عنك شيء واسدد فقري وثبت حجتي وعذقني سنسد مره سلطة لك بالأمان تتجه إليك بالخشوع والإجلال وقلوبنا مشغولة بك ومائرنا متوجهة إليك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 الذي نشتد لا على الصلاه على الفلاح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إله إلا الله استهوا استهوا أقيموا صفوفكم وعتدروا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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير منكم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 Allah baxirun bil-ibad Al-lazina yakulun rabbana innana ámanna Fagfir lana zunobana wakina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 لا اله الا هو العزيز الحكيم الله الله اكبر سمع الله لمن حمده Al-Humdu lillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yom addin Iyaka na'budu waiyaka nesta'in Iyaka nesta'in Iyaka nesta'in Siraat al-lazien an'amta alaihim Ghyri almagdub alaihim Walad dhalin Amin In ad-din arind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 فَقُلْ أَسْلَمت وَجهِيهَ لِلهِ وَمَن التَّبَعان وَقُلَّذ نَوتُكِتَاب وَقُلَّذ نَأُوتُ الْكِتابَ, وقل الكتاب وَالأُم مِينَ أَسْلَمتُم فَإِنْ أَسْلَوا فَقَدِهتَدَو وَإِن تَوََّو فَإِن مَا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 Allah Allahu Akbar Samiya Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Allah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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله ma رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله